بسم الله الرحمن الرحيم وين لكله مزت الل مزه الذي جمع ماله وعده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لين بذن في الحطمة وما أدراك مال نار الله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد مبددة اللهم أجرنا من النار